و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن مازلنا نتكلم ع ل ى آ د ا ب ا ل ق د و ة في ا ل ج م ا ع ة تكلمنا في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة على شروط ا ل أ ئ م ة وعلى آ د ا ب الاقتداء و ا ل آ ن سنتم هذا الموضوع فيجب على ا ل م أ م و م أ ن يتابع ا ل إ م ا م في أ ف ع ا ل ا ل ص ل ا ة و ا ل م ت ا ب ع ة تكون ب أ ن يؤخر ا ل م أ م و م فعله عن فعل ا ل إ م ا م ب ق و ل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم إنما الإمام ليبتم به فإذا كبر وإذا ليبتم فكبروا فاركعوا جعل ركع والفاء تفيد الترتيب تفيد به كبر و التعقيب يعني ليكن فعلكم وراء ف ع ل ا ل إ م ا م إ ذ ا ج ب ر فكبر و اذا ركع فركع يعني لا يجوز للانسان أ ن يبادر الامام و ي س ب ق ه بفعلا من أ ف ع ا ل القناه بل يجب عليه ان ي ت أ خ ر ابتداء ف ع ل ه عن ابتداء ف ع ل ا ل إ م ا م وهذا كله لغير ت ك ب ي ر ة الاحرام إ ح ر م وأما بالنسبة ا لتكبيرة ل إ فيجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن ينتظر ا ل إ م ا م حتى ينتهي من ا ل ت ك ب ي ر ة نهائيا فلا يجوز له أ ن يكبر قبل أ ن ينتهي ا ل إ من ا م م الراء من الله أ ك ب ر ف إ ذ ا ابتدا الماموم إ ا ا ب ت د ل أ م وراءه م و م ب ا ش ر ة قبل أ ن ي ت ر غ من الراء ا لان ت ك ب ي ر ف ل ت ع ق د ص ل الامام ت ه لا يعتبر قد دخل في ا ل ص ل ا ة إ ل ا إ ذ ا انتهى من التكبير فلا يجوز له أ ن يبتدئ تكبيره إ ل ا بعد ن ه ا ي ة تكبير ا ل إ م ا م و أ م ا بغير تكبيره ا ل ك ح ر ا م فيبتدئ بفعله بعد ابتداء ا ل إ م ا م في فعله و إ ذ ا قارنه لا يضر إ ل ا بتكبيره ا ل ك ح ر ا م أ ي ض ا ف إ ذ ا قارن ا ل إ م ا م ة التكبير تعتبر صلاته باطله لا تنعقب أ ص غ ر كما لو سبق ا ل إ م ا م ة التكبير إ ذ ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ ن ه يجب عليه أ ن ي ت أ خ ر بفعله عن فعل الامام ف ي ب د أ به بعد ب د ا ي ة ا ل إ م ا م وقبل انتهائه منه إذا الإمام فأنا تجد سجولي سجوده أجد عن ولكنني أؤخر قبل أ ن يرفع الامام ر أ س ه من السجود و إ ذ ا ركع أ ج ع ل ركوعي م ت أ خ ر ا عن ركوعه ولكنني أ ر ك ع ي ع ن ي ما هو مدى التاخر أ خ ر م من、الركوع. وكما رأسه الركوع أننا يجب علينا أن علينا ن يجب فعلنا عن فعل عن عليه عنه الإمام لنا كذلك لا لنا أن نتقدم أن نتأخر ما تأخرا يجوز يجوز يخل, بالقدوة يخل بالجماعه ق د و ة يخل ل ب ا ة بصلاة الجماعة فإذا ما تأخر الإنسان المأموم ل فإذا ما ا عن تأخر يخل بالجماعه ة يخل ل بآداب د ا ا على الضوابط التي تذكرها تعتبر صلاته باطله ف إ ذ ا تخلف ا ل م أ م و م عن الامام بركن واحد سواء كان هذا الركن طويلا أ م قصيرا على ما عرفناه في المباحث ا ل س ا ب ق ة من التمييز بين الركن الطويل والركن القصير إ ذ ا تخلف بركن واحد عن الامام كان ركع الامام ف ل م يركعه و بان كان مشغولا ب ق ر ا ء ة ا ل س و ر ة مثلا ل ف ك انه أ خ ط ا ركع الامام ر ك س ه من الركوع فركع قبل أ ن يسجد ا ل إ م ا م خلفه بركن واحد رفع ا ل إ م ا م و راسه من الركود وما زال جابتا ما زال قائما ثم ر ج ع قبل أ ن يسجد الفرق إ بينه وبين ا ل إ م ا م ركن واحد أ س ا ء هذا في فرقه هذا ولكنه لا ت ق ض ر صلاته يغتبر ا ل ت خ ل ف بركل واحد ولو كان عامدا وعالما وكان ت خ ل ف ه بلا عذر وذلك كما م س ل ت ه لكم بان كان يقرا ا ل س و ر ة ا ل ص غ ي ر ة وراء ا ل ف ا ت ح ة ل أ ن ه لو, لو تخلف من ج ل ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة يكون تخلفه بعذر كما سياتي معنا أ م ا لو تخلف ل ق ر ا ء ة ا ل س و ر ة ا ل ص غ ي ر ة أ و ل ق ر ا ء ة آ ي ا ت أ خ ر ى سوى ا ل ف ا ت ح ة يعتبر تخلفه بدون عذر ومع ذلك إ ذ ا تخلف عن الامام بركن ا ل واحد مع إ اساءته لا ت ب ط ر صلاته و أ م ا إ ذ ا تخلد بركنين فعليين نحن قد س م ن ا ا ل أ ر ك ا ن إ ل ى أ س م ي ن أ ر ك ا ن ف ع ل ي ة واركان قويه ل كقراءه ا ل ف ا ت ح ة والتشهد ا ل أ و ل و ا ل ص ل ا ة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ا ل أ خ ي ر هذه أ ر ك ا ن ق و ل ي ة وهناك أ ر ك ا ن ف ع ل ي ة كالركوع والسجود وغير ذلك نحن ا ل آ ن ما نتكلم ع ل ى ا ل أ ر ك ا ن ا ل ق و ل ي ة سنتكلم عنها بعد قليل و إ ن ه ا كلامنا على ا ل أ ر ك ا ن ا ل ف ع ل ي ة إ ذ ا ت أ خ ر عن إ ي م ا ن بركنين ج ر فعليين ب أ ن فرغ ا ل إ م ا م منهما وهو فيما قبلهما ك أ ن ابتدا ا ل إ م ا م هوي السجود و ا ل م أ م و م ما زال قائما ي ق ر أ في ا ل س و ر ة ا ل ص غ ي ر ة مثلا أ و في ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ف إ ن لم يكن هناك عذر ب أ ن ت ح ل ف ا ل م أ م و م عن ا ل إ م ا م بدون عذر كان, كان ي ق ر أ س و ر ة صغيره ة م ث ل ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة تبطل صلاته ل ك ث ر ه ا ل م خ ا ل ف ة سواء أ ك ا ن ا ل ر ك ن ا ن طويلين أ م كانا م ك و ل ي ن من ركن طويل وركن قصير كما لو ه و ا ل إ م ا م للسجود و ا ل م أ م و م ما زال قائما ف إ ن ا ل إ م ا م سبقوا بهذه الحاله بركن ط و ي ل وهو الركوع وركن قصيرا وهو ا ل ا ع د ا ء ف إ ذ ا كان ا ل م أ م و م عالما ولا عذر عنده ف إ ن صلاته تكون في هذه الحالة باطله و إ ن كان هناك عذر ب أ ن كان ا ل إ م ا م ي س ر ع في ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة و ا ل م أ م و م بطيء في قراءتها ما يستطيع تسراها كسرعه اهتمام ونكع الامام وهو قائم ت لانه ص ل ت ه أ تخلف عن ا ل ا م ا ن بعذر ولكن إ ل ى اي مدى يجوز له, أن يتخلف. يجوز له ان يتخلف بثلاثه اركان اذا لم يكن هناك عذر وتخلف عن الايمان بركنين بطلت صلاته وان كان هناك عذر بان ا ف ر ع الامام قراءته ولم يتمكن الماموم من متابعته ف إ ن ه يتابع ا ل تلاوته ويتم ا ل ف ا ت ح ة و ي ر ك ع بعد ذلك وراء ا ل إ م ا م ويغفر له ا ل ت أ خ ر بثلاثه ة أ ر اركان بثلاثة أ ط و ي ل ة معنى ذلك أ ن ه يغتفر له الركوع ويغتفر له السجود ا ل أ و ل ويغتفر له السجود السجدتين والعددار قصير ربنا قصير ربنا ربنا ف إ ذ ا رفع ا ل إ م ا م راسه من ا ل س ج و د الثاني و ا ل م أ م و م قد ردع ف إ ن صلاته ي ع صحيحه ويتابعه في ب ق ي ة الاركان ويعتد بهذه ا ل ر ك ع ة و أ م ا إ ذ ا رفع الإمام راسه من ا ل س ج د ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل م أ م و م ما زال ق ا ئ م ا ف إ ن صلاته في هذه ا ل ح ا ل ة تقتل ما لم ينوي ا ل م ف ا ر ق ة ما لم ي ن واما ي ل ف ر ق ة و أ م اذا إ نوى ا ل م ف ا ر ق ة ف إ ن ه يصير في هذه الحاله م ت ق ل ا ويتم صلاته على أ ن ه منفرد ولكن أ ي ه م ا اولى و ا ل آ ن بين ث ل ا ث ة خيارات الخيار الاول ان يفارقه ويصلي منفردا والخيار الثاني أ ن يتابعه يترك ق ر ا ء ة ف ا ت ح ة ه ر ا نفسه أ ن ه سوف لا يتمكن الفاتحة ولو راد ان ي ك ب ه ا لفقع الامام ر س ه من السجود ا ل ث ا ن ي و هو لا يريد مقارنه قال يتابع ولا ي ع ت د بهذه ا ل ر ك ع ة بان ا ر ك ع ه ق د ر ا ء ة ا م ن ت ف ا ت ح ة فانه يتابع الامام و اذا س ل م الامام من ط ل ا ت ه قام و اتى ب ر ك ع ة م ث ر ا عن هذه ا ل ر ك ع ة ل انه مقر ا أ ف ي ه ا ا ل ف ا ت ح ة والامر ا ل ث ا ل ث أ ن يتكلف عنه بدون م ب ا ر ق ة و ت ق ط ل صلاته طبعا هذا حرام حرام على ا ل إ ن س ا ن ان يقتل صلاه ا ل ف ر ي ض ة هذه الامور الثلاثه وحسنها حرام وهو ان يتعمد ا ل ت خ ل ف عن إ م ا م ب أ ك ث ر من ث ل ا ث ة أ ر ك ا ن ف ع ل ي ة طويله ة بغي ع ن د خ ي اما ر ا ن إ أ ن يفارقه و إ م ا أ ن يتابعه والمتابعه اولى متابعة إمامي أ و لا فيتابع ا ل إ م ا م وبعد خ ل ا م ا ل إ م ا م يقوم و ي أ ت ي ب ر ك ع ة ج د ي د ة يستدرك فيها ا ل ر ك ع ة التي فادته بعدم قراءته ل ل ف ا ت ح ة وله أ ن يفارقه و ي ق ر أ الفاتحه يتم ا ل ف ا ت ح ة م ت ق ل ا ولو لم يتم الفاتحه ة ب ل بدعاء الافتتاح واحد ب د أ ا ل ص ل ا ة مع ا ل إ م ا م المفروض ب ان م أ ي ق ر أ دعاء الافتتاح و أ ن ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة فاستغل ا ل م أ م و م ب ق ر ا ء ة دعاء الافتتاح فركع الامام إ م هذا أيضا ع ذ و ر هذا معذور لأن الإمام فعل الابتتاح الفاتحة الإمام أخذ بأن أجرع وأرد منه سرعا أن يقرأ دعاء وأن يقرأ منه مصيبا سرعا دعاء فإذا أجرع وركع ولما ي ق ر أ ا ل م أ م و م الفاتحه بعده مع انه يجوز له م ن يتخلف عنه ب ث ل ا ث ة اركان ف ع ل ي ة ط و ي ل ة هذا كله اذا كان ا ل م أ م و م قد د غ ل ب صلاه مع ا م ا م ي بان لم يكن و مسبوقا ولما اذا كان مسبوقا فهذا له ت ف ص ي ر اخر لان المسبوق تسقط عنه ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ا ص ل ا إ ذ ا جاء المسبوق و ا م ا م راكع ف إ ن ه يركع معه ويعتد بركعته ولا يطالب بقضائها ا ل وبناء على ذلك له أ ح ك ا م خاصه ة لا ما الإمام القرات جهلية الإمام يقرأ الصورة الصغيرة ماذا قراته كان كانت يدري سينتهي يدري يقرأ من كم أو فانه في هذه ا ل ح ا ل ة م ا يمكن يقرا امامتين و ا ح د ة ويركع ما في شيء ينصف امامها ع ل ق و ق ا ل و ب ن ا ء ع ل ذلك يندب للإنسان ى يندب يبادر أن أ و ل ا بقرارة الفاتحة ولا يدركه منها ي ك ف ي ف إ ذ ا قرا آ ي ة و ا ح د ة وركع ا ل إ م ا م يركع معه وتسقط عنه ب ق ي ة ا ل ف ا ت ح ة و إ ذ ا أ د ر ك آ ي ت ي ن وركع ا ل إ م ا م يركع وراءه وتسقط عنه ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ف إ ذ ا أ خ ذ أ خ ط ا دخل الصلاه و ا ا م ا م قائم فبدلا من أ ن يشتغل ب ا ل ف ا ت ح ة اشتغل بدعاء الافتتاح فقرا دعاء الافتتاح وبعد ذلك ق ر أ آ ي ا ت ي ن من ا ل ف ا ت ح ة وركع ا ل إ م ا م قال هذا هو المخطئ أ ل ا م ا تسقط عنه ا ل ف ا ت ح ة ا ل ف ا ت ح ة ركن ودعاء الافتتتاح مندوب من مندوبات الصلاه ليس بعضا من أ ب ع ا د ه ا حتى ما هو بعض و إ ن م ا هو من مندوباتها هيئه من هيئاتها فكان ا ل م ق ص و د به ان يشتغل بالركن ب الفرد وان يترك المندوب لكنه وقف اشتغل بالمندوب ق د يجب عليه أ ن ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة ك ا م ل ة ل أ ن ه لو لم يشتغل بدعاء الافتتاح لتمكن من ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة وبناء على ذلك إ ذ ا تمكن من ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة وركع مع الامام إ م ك واكعا و فبها ج يعتبر مدركا م ل صلاه مدرك لهذه ا ل ر ك ع ة و إ ذ ا لم ي د ج ك ا ل إ م ا م يجب ع ل ى ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة قرا الفاتحه لما ر ق ع ا ل إ م ا م و ر أ س ه من الركوع قال فاتته هذه الركعه ة ف ا ت ت هذه الرقعة وبناء على ذلك بعد سلام ا ل إ م ا م يجب عليه أ ن يقوم و أ ن ي أ ت ي ب ر ك ع ة ل أ ن ن ا نحن المسبوق نعتبره قد أ د ر ك ا ل ر ك ع ة إ ذ ا ادرك الامام راكعا ف إ ذ ا لم يدركه راكعا ما يعتبر قد أ د ر ك ا ل ر ك ع ة وهذا ما أ د ر ك ت ه راكعا كان مسبوقا وما أ د ر ك إ م ا م ا راكعا وبناء على ذلك لا يعتد بركعته هذه ح ا ل ة حالة الثانية بالصلاة يشغل أن الا انه لا ي ت م ث ل من ق ر ا ء ة دعاء الافتتاح كاملا قرا اربع ل عليه أن أ أ ر كلمات من سورة يكون الفاتحة ع دعاء د الحروف د د ل التي ح ر قرأها و ف ا من د ع الافتتاح وركع يعمل وجهي للذي ذائما بالبحوة قال فإذا وجهت ف ط السماوات والأرض حنيفة وما أنا ا مسلمة ل من م ر حنيفة ش ي ي ن د هذه ا ل كلاهما م ت ويقرأ ر ب د ا ن ل ذلك ف ا ت ح وبعد يركع ل أ ن ه لو لم يشتغل بها وركع ا بالفاتحة ش ت غ ل و مع ا ل إ م ا م ل أ د ز ا ت ه ف إ ن ن ط ا ل ب ه ب ق ر ا ء ة قدر من ا ل ف ا ت ح ة يساوي القدر الذي ق ر أ ه من دعاء الافتتاح ف إ ذ ا قال نعوذ بالله من الشيطان الرجيم, الرجيم فركع الإمام نقول له يجب عليك أن تقرأ الرحمن الرحيم عليك لأنك عن نقول أن الإمام الله له لو لم بسم تتعوذ يجب ل تمكنت من ق ر ا ء ة ب س م ل ه وعندنا البسمله ا ي ة من ا ل ف ا ت ح ة بل هي آ ي ة من كل س و ر ة ف إ ذ ا المسبوق كلامنا السابق كله في المتابع و أ م ا المسبوق ف إ ن ه يبتدا ب ق ر ء ة الفاتحة فإذا ما بقراءه ت د ب ة الفاتحة وقرأ شيئا من غير الفاتحة شيئا استغل بدعاء الابتتاع ف وقرأ غير بأن من ن إ يجب عليه أن يقرأ من ا ل ف ا ت ح ة بقدر ما قرأه من دعاء الابتتاح قرأه ولو علم ا ل م أ م و م في ركوعه أ ن ه ترك ا ل ف ا ت ح ة علم في ركوع علم غلب على ظن انه ترك ا ل ف ا ت ح ة وهو راكع مع إ م ا م ماذا يعمل ما يعود إ ل ي ه ا ما يرجع إ ل ي ه ا فهذا م ك ا ن ه بل يتداركها بعد السلام ا ل إ م ا م ي ع ت ب ر ك أ ن ه لن يصل بهذه ا ل ر ك ع ة وكذلك إن شك وكذلك ان شك لان أ الاصل أ انه لم ي ق ر أ ه ا هذا شيء متيقن وهل قراتها م لم أ ق ر أ ه ا اليقين لا ي ز و د بشئ ا ل وبناء على ذلك نقول له يجب عليك أ ن تصلي ر ك ع ة بعد فراغ ا ل إ م ا م من ا ل ظ ل م ولكنه لو ع ل م أ و شك قبل أ ن يركع الامام إ م ل ل الأولى التي ذكرناها الآن ح ا ذكرناها ركع ع الإمام ثم تذكر ا ل ح ا ل ة الثانيه ة الفاتحة قبل قرأت ق لم ان امام شكتوا انا يركع ر ام أ ا او تباك قالوا هل لك الله بددت قرأت الفاتحة, أنا أو والله أنا الفاتحة قلت انا يجوز ب علي القراءة الفاتحة ي ي الإيمان ويأتي التفصيل ي ص ر بعذر متخلفا معنا السابق عن و ج له ان يتخلف عنه بقدر ث ل ا ث ة اركان ف ع ل ي ة ط و ي ل ة ويجري التفصيل ما بين المتابع وما بين ا ل م س ب و ق نفس التفصيل السابق الذي ذكرنا ه هذا كله فيما إ ذ ا ت أ خ ر عن الامام قال ولو سبق إ م ا م ه بالتحرم لم تنعقد وقد تكلمنا على هذا أ و سبق إ م ا م ه بركن قولي ب ا ل ف ا ت ح ة أ و التشهد أ و الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ا ل أ خ ي ر قال هذا لا نضره و ي ز ي و س ق ا ل إ م ا م بالركن القولي لا نضره على الاصح المعتمد المكتبي بالمذهب ولو تقدم بفعل كركوع وسجود سبق ا ل إ م ا م بالركوع فالامام قائم سبق ا ل إ م ا م فركع ف إ ن كان بركنين بطلت ص ل ا ة إ ذ ا سبق ا ل إ م ا م بركنين إ ذ ا كان ع ا ل د ا عالما وسواء أ ك ا ن الركنان طويلين أ م ك ا ن ركنا طويلا وركنا قصيرا ف إ ذ ا كان عالما بطل ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا سبقه بركن واحد فلا تبطل ص ل ا ة وهو في هذه ا ل ح ا ل ة إ م اما أن ينتظر ا ل إ م سبق الإمام إما ان ل إ إما م م ا بركعه أ ينتظر ا ل إ م ا م بركعه و حتى يركعه و إ م ا أ ن يعود إ ل ى بلاده وبعد ذلك يتابع ا ل إ م ا م في ركوعه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن م س ا ب ق ة الامام فقال فيما رواه مسلم لا ت ب ا د ر ا ل ا م ا م إ ذ ا دبر فكبروا واذا ركع فاركعوا ونحن قلنا إ ن الفاء للترتيب أ ي ليكن ركوعكم بعد ركوع الامام تفيد الترتيب و ا ل ت ع ق ي د ولما رواه البخاري ومسلم أ م ا يخجل الذي يرفع نفسه قبل ر أ س ا ل إ م ا م أ ن يحول الله ر أ س ه ر أ س حمار فهذا زجر وتشديد من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يبادر ا ل م أ م و م ا ل إ م ا م وحتى لا يسابقه وهناك قول ولكنه ضعيف ببطلان الصلاه فيما لو سبق ا ل م أ م و م ا ل إ م ا م ولو بركن فعلي واحد وأما ما القدوة من يقطع أ و ننهيها ف إ ن ا ل ق د و ة تنتهي بانتهاء ا ل ص ل ا ة بسلام ا ل إ م ا م إ ذ ا سلم ا ل إ م ا م من صلاته فقد انتهت ا ل ق د و ة ولو لم تسلم أ ن ت سلم ا ل إ م ا م ما ع د لك به ع ل ا ق ة فلو أ ق ل ت بعد ا ل إ م ا م ما شئت بالدعاء م انت في م أ ن ا ل آ ن صرت متقلا س انتهى ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة إ ذ ا خرج ا ل إ م ا م من ص ل ا ة انقطعت ا ل ق د و ة فان لم يخرج و ق ض ع ه ا ا ل م أ م و م ب ن ي ة ا ل م ف ا ر ق ة قال ويت المفارقه كما ذكرنا قبل قليل لعذر او لغير عذر جاد له هذا ي ج ولكنه ز ه ان المفارقة ينوي و ل مع الكرامه يكره له ا ل م ف ا ر ق ة الاولى ان يتابع الامام ولو كان معذورا كما مر معنا قبل قليل لما في الصحيحين ان معاذا رضي الله تعالى عنه صلى ب أ ص ح ا ب ه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل فصلى أ ي منفردا ثم أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ه ب ا ل ق ص ة فغضب أ ي رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ك ر على معاذ ولم ينكر على الرجل ولم ي أ م ر ه ب س ع ا د ة فلو كانت ا ل م ف ا ر ق ة مبطله ل ل ص ل ا ة لانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مفارق معاذ مفارق مفارقته أن لا يفارق جاهزة مع وفي ل عليه ك انكر ن ه ما م ا ولا اغره بالتعادة ر ق وهذا ل د ل صلاه الخوف في ذات الرقاع في غ ز و ة ذات الرقاع فارقت الفرقه الاولى النبي صلى الله عليه وسلم صلت ر ك ع ة مع رسول الله و أ ت م ت ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة م ن ف ر د ة فدل هذا على جواز م ف ا ر ق ة ولو كانت ا ل م ف ا ر ق ة م ب ص ل ة ل ل ج م ا ع ة لما ف ا ر ق و ه هذه ا ل م ف ا ر ق ة أ ح ر م ف المسجد منفردا ثم أ ق ي م ت ا ل ج م ا ع ة أ م ا م ه و ص ل و ا ج م ا ع ة يجوز له أ ن يربط صلاته ب ص ل ا ت ه م ل ق ص ة أ ب ي بكر المشهوره لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ص ح ا ب ة أ خ ر ج و ا أ ن ف س ه م عن الاقتداء به أ ي لابي بكر واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيجوز ل ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان يصلي م ف ر د ا و ر أ ى ا ل ج م ا ع ة أ م ا م ه أ ن ينوي الاقتداء بهم و إ ن كانت ركعته م خ ا ل ف ة لركعتهم ب أ ن كان في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة وهم قطعا ا ل آ ن في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى إ ذ ا اتفق نظم صلاتيهما ف ا ل أ م ر واضح و إ ذ ا اختل رغم الصلاتين ف إ م ا ان يكون و ا م ت ق د م ي ن عليهم وكذا امريكا جائز ومتطور ف إ ذ ا ربط صلاته ب ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة وكانوا قاعدين في الجلوس أ و كانوا قائمين ف إ ن ه يجب ق و م معهم لأنه ي عليه ا ل آ ن م ت ا ب ع ة ا ل إ م ا م فان فرغ ا ل إ م ا م أ و ل ا ا ل إ م ا م سبق قال فهو ك م س ب و ح يقوم ويتم صلاته ف إ ن سرغ ا ل إ م ا م أ و ل ا فهو ك م س ب و ح أ و سرغ هو اولا ب أ ن كان قد صلى ثلاث ركعات و أ ق ي م ت ا ل ج م ا ع ة أ م ا م ه م فصلى معهم ر ك ع ة وقاموهم ليتم صلاتهم وهو ا ل آ ن في الخيار إ م ا أ ن يفارق ا ل ج م ا ع ة و إ م ا أ ن ينتظرها ليسلم وقلنا الانتظار دائما أ و ل ى من المفارقه و إ ذ ا جاء مسبوق الى ا ل ج م ا ع ة فما يصل ي ه مع الجماعه ة يعتبر أول ل ص ا يعتبر أ و ل صلاته ف إ ذ ا جاء ا ل إ ن س ا ن في ص ل ا ة ا ل ف ج ر و أ د ر ك ا ل إ م ا م في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ا ب ا ل ن س ب ة لي إ ذ ا كنت مسبوقا ث ا ن ي ة ا ل إ م ا م تعتبر ب ا ل ن س ب ة لي أ و ل ى وبناء على ذلك إ ذ ا قلدت مع ا ل إ م ا م إ م ا م الفجر سيقنط و أ ن ا يجب علي ا ل م ت ا ب ع ة فاقنط معه ولكنه لا يعتد بهذا القنوت ل أ ن ه ليس في مكانه مكان القنوت ب ق ل ع ه ا ل ا خ ي ر ة و أ ن ا ا ل آ ن ب ي ا ع ه الاولى و إ ن م ا يجب علي أ ن أ ت ا ب ع إ م ا ء ق ن ط مع إ م ا م ا ل م ت ا ب ع ة والاكل ا يعتد بهذا القنوت وبناء على ذلك اذا قمت من ا ل ع ه ث ا ن ي ة ق ل د ت م ر ة ث ا ن ي ة وكذلك إ ذ ا أ سجد ا ل إ م ا م للسهو ف إ ن ن ي أ س ج د مع ا ل إ م ا م للسهو وقد مر معنا هذا ف إ ذ ا ما ع ت ي ت من صلاتي ت ج د ت ث ا ن ي ة ل أ ن ن ي حينما سجدت في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى ت ج د ت لمتابعه ا ل إ م ا م وسجدت في اخر الصلاه ة وبناء أتمنت إذا صلاتي على ذلك ل أسجد ولو م ا ادركه م ق فأول ادركت ف ي ي ع في الباقي القنوذة ولو د ركعه من المغرب ادركت الصلاه في الركعه الثالثه فهي من الصلي مع الامام الثالثه ويعتبر بالنسبه لي اولى فاذا سلمت ما اقوم انا الى الثانيه فاذا جلست التجاهد الاول لان التجاهد الاول ل ي في مكانه هذا للمتابعه ثاني. فأصلي ركعة ثانية ثانية ويدرك ل للتشاؤد وبعد ذلك و ا ل م أ م و م ا ل ر ك ع ة إ ذ ا أ د ر ك الامام راكعا بحرص ان يطمئن كان الامام ر ا ك ع ا قلت الله أ ك ب ر تكيس ا ل ح ر م و الله أ ك ب ر ل ل ر ك و ع و قبل أ ن أ ر ك ع قبل أ ن وصلت ا ل م ص ط ى ف الطريق رفع الامام ر أ ف ه ما يعتد بركوعي هذا ل أ ن ن ي مطمئن تفيد قال يشترى ا ل أ ر ك ع و ا ل أ ط م ئ ن في ركوعي ب أ ن ينفصل هو الى الرافع عند ذلك يقال لي إ ن ن ي ازال ف إ ذ ا ر ك ع ت ولو ط م أ ث شك في ع ادراك ل ل إ حد الاجزاء م أدرك ر ف انا جيت د بهذه الى ر ك المسجد والامام إلى رافع ركعت وفي زمن تردت د ر د د ت فقالت ي ا س و ر ة أ ن ا أ ط م ئ ن ام لم اطمئن انا ب م ج ر د ركوعي و أ ن ا بين الاطمئنان ي وعدمه رفع دمام ورسو وشجع ي ا س و ر ة أ ن ا أ ط م ئ ن ما عن جعل ما لمكتب اني أ ط م ئ ن لا ما فعلي يقين قال أ ص ل في عدم الطمئنين أ ام عدمها ص لاصل ع م ه عدمها وبناء على ذلك هذا يقين واليقين لا يسود بالشك نعتبر أ ن ه لم يدرك هذه الذكره ويكبر للاحرام وللركوع أول ما أتحدث أقول الله أتحدث ق و ل أ ك ب ر ت ك ب ي ر ا ل إ ح ر ا م ثم أ ق و ل الله أ ك ب ر م ر ة ث ا ن ي ة للركوع ف إ ذ ا قلت الله أ ك ب ر ل ل إ ح ر ا م ولم أ ك ب ر للركوع ولكن ا يجوز هذا ل أ ن تكبيرات الانتقال هيئه من ه ي ا ه ا ل ص ل ا ة ولكنني لو دخلت ا ل ص ل ا ة وقلت الله أ ك ب ر قاصدا بها الركوع ولم اقصد بها ت ك ب ي ر ة الاحرام ففي هذه ا ل ح ا ل ة ما تنعقد صلاتي لانني ما تحرمت ب ا ل ص ل ب يجب علي ان اصطلح وانا قائم ولو كبرت ت ك ب ي ر ة الاحرام وانا رائع ما يعتد بها يجب علي ان اكبر ت ك ب ي ر ة الاحرام وانا قائم وبعد ذلك اركع ب ت ك ب ي ر ة جديده ا ل ر ك و ع فاذا لم اكبر للركوع ما يضر هذا قال ويكبر للاحرام ثم للركوع لكي يراهما بتكبيره ة لم تنعقد للتشريك بين الفضل والسنه حينما و تكبيره الاحرام وتكبيره الركوع تكبيره لتكبيره واحده لا تنعقد اذا كبر تكبيره الاحرام وتكبيره الركوع صحيحه قطعا كبر تكبير صحيح لانه ترى تغيره و إ ذ ا كبر ت ك ب ي ر ة الركوع ولم يكبر ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م ما تنعقد ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا نوى ا ل ث ن ي ن معا ل ت ك ب ي ر ة الاحرام أ ي ض ا ما تنعقد ص ل ا ة وكذلك إ ذ ا لم ينوي بهما شيئا قال الله اكبر وهو لا يدري, يدري الا لركوع ام هي ل ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م ما تنعقد ل أ ن ه ما يصير محرما ب ا ل ص ل ا ة إ ل ا إ ذ ا نوى ا ل إ ح ر ا م فيصار عندنا الاخر صور أ ن يكبر ل ل إ ح ر ا م وللركوع وهذه صحيحة يكبر قطعة أن ان م ولا يكبر للركوع يكبر صحيحة قطعة هذه أ يكبر للركوع, للركوع والاحرام هذه مختلف فيها والصحيح أ ن ه ا لا تنعقد وكذلك إ ذ ا لم ينوي شيئا فلا تنعقد من باب أ و ل ى اولو أو ادركه في اعتداله فما بعده ادرك الامام معتدل من الركوع او في السجود كلها يعتد به هذا يكبر مع الامام ويتابع ولكنه لا يعتد به ويكبر اذا سجد يقول الله اكبر اذا قام من السجده الثانيه الى الركعه الثانيه يقول الله اكبر وان كان لا يعتد بهذه الاعمال جميعا ويوافقه في التجاهد وفي التسبيح يعمل كما يعمل الامام ومن ادركه في سجده لم يكبر للانتقال اذا ادركته قائلا ثم قال الله اكبر للهويه اقول الله اكبر ولكنني س ج د والامام ساجد اقول الله اكبر لتكبيره الاحرام واسجد فورا بدون قولي الله اكبر ما اقول الله اكبر لانني انتقل ل س ج و د وفوقي ان يكون قبله ركوع لا ما في الركوع نهائيا وانما اسجد فقط لمتابعه الامام أجلد فقط لمتابعة فقط واذا سلم ا ل إ م ا م يقوم المسبوق لتتمه صلاته وهو ا ل آ ن أ م ا م ه حالتان ا ل ح ا ل ة الاولى ان تكون صلاته م و ا ف ق ة ل ص ل ا ة ا ل إ م ا م ببعض نظمها ك ن كنت أ ن ا في التشهد ا ل أ و ل وهو في التشهد ب ق ع ة ا ل ث ا ل ث ة صليت معه ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة أ ن ا ا ل آ ن س أ جلس في التشهد ا ل أ و ل طبيعي وهو جلس في التشهد ا ل أ خ ي ر ف إ ذ ا كلم ما هو أ ر ي د أ ن أ ق و م أليه انا ي ليتمم صلاتي و ب ي ن م ا على ذلك أ ق و م أ ق و ل والله أ ك ب ر في طبيعي كانني أ اقوم من التشهد ا ل أ و ل ل ر ك ع ه ا ل ث ا ل ث ة هذه ا ل ح ا ل ة الاولى ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن يختلف نظم صلاتي عن صلاته ب أ ن جئت ب ا ل ر ك ع ة ا ل ر ا ب ع ة أ و ب ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة الرابعة اكون ل ر قد أ د ر ك ت مع ا ل إ م ا م ر ك ع ة و ا ح د ة هو سيجلس ل ل ت ش الأخير ل ك ن أ ن الاخير ما ا عندي تشفت أ ما عندي أول الآن لا عندي أخير ولا عندي تشفت أول أ من صلاته وسلاسه ا ل ق د و ة أ ق و م انا الى اكمال صلاتي ولكنني لا أ ق و ل والله أ ك ب ر ل أ ن ي انا قلت الله أ ك ب ر م رفعت اتي من السجود وكان المفروض ان أ ن ت ظ ر فورا ل ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة أ و الركعه ا ل ر ا ب ع ة ولكنني ا ل آ ن جلست ل م ت ا ب ع ة الايمان ف إ ذ ا قلت ما أ ق و ل والله أ ك ب ر وصل وعلى وصحبه وصلنا الله على آله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه